بسم الله الرحمن الرحيم إن فتحنا لك فتح مبين ليغفر لك الله ما تقدم من دم بك وما تأخر ويتم نعمته عليك ويتم نعمته عليك ويهديك صراط مستقيم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 اللَّهِ وَرَسُولِهِ فَإِنَّا أَعْتَدْنَا لِلْكَافِرِينَ السَّعِيرَ وَلِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ يَغْفِرُ لِمَن يَشَاءُ يَغْفِرُ لِمَن يَشَاءُ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 قبل يعذبكم عذابا أليما ليس على الأعمى حرج ولا على الأعرج حرج ولا على المريض حرج ومن يطيع الله رسوله يدخله جنات يدخله جنة تجري من تحتها الأنهار وَمَن يَتَوَلَّ يُعَذَّبُ عذاباً أليماً لَقَدْ رَضِيَ اللَّهُ عَنِ الْمُؤْمِنِينَ إذْ يُبَايِعُونَكَ تَحْتَ الشَّجَرَةِ فَعَلِمَ مَا فِي قُلُوبِهِمْ فَأَنْزَلَ السَّكِينَةَ عَلَيْهِمْ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 ولولا رجال مؤمنون ونساء مؤمنات لم تعلمهم أن تطئهم فتصيبكم منهم معرة بغير علم ليُدرِّخَ اللَّهُ في رحمته مَن يَشَاء لَوْ تَزِينُ لَعَذَبَنَ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا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 ومثلهم في الانجيل كزرع اخرج شطاه فازره فاستغلظ فاستوى على سوقه فاستوى على سوقه يعجب الزرع ان يغيظ بهم الكفار وعد الله الذين امنوا وعملوا الصالحات منهم مغفره واجرا عظيما